بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٌ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَبْتَنَى فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِبٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارود ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَن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 تومتعقلون؟ قال لئن التخذت إلها غير لا أجعلنك من المسجونين. قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين.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 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليل وإنهم لنا لغائض وإن لا جميع حاذرون فأخرجناهم من جن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 قال كلا إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين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 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فَنَظَلُّ لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون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 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِي وَالَّذِي هُوَ يُطَعِّمُنِ وَيَسْقِي وَإِذَا مَرَضَتُ فَهُوَ يَشْفِي والذي يميتني ثم يحيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أذلي حكما وألحقني بالصالحين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحور ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّفَتْ عَادُ لِلْمُرْسَلِيدِ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيدٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَالذَّنَبِ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 إن هذا إلا خنق القول الأول وما نحن بمعذب فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صارح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأس فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فاصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب 119. كذبت قوم لوطن المرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالب ربنا نجني وأهلي من ما يعملون فنجيناه وأهل له أجمعين إلا عجوزا في الغابر ثم دمرنا الآخرين.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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ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 أَفَمَا بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَنَّتْ عَلَيْهِمْ سِنِينٌ ثُمَّ جَاءَهُمُ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يمت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 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَأَنْتَ قُلْ اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ <السبيع> الْقَيُّومُ <هل> ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا أوكب على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك أثيب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصحيح. صالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِيَّ قَرِبُوا